في قوله وله الحمد في السماوات والأرض الآية وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في قوله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة الآية وقال في أول سورة سبأ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع المحامد وهو ثناء أثنى به الله تعالى على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به وقوله تعالى رب العالمين لم يبين هنا ما العالمون وبين ذلك في موضع آخر بقوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما الآية قال بعض العلماء اشتقاق العالم من العلامة لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه متصفا بصفات الكمال والجلال قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والآية في اللغة العلامة قوله تعالى الرحمن الرحيم هما وصفان لله تعالى واسمان من أسمائه الحسنى مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة والرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة وعلى هذا أكثر العلماء وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه كما قاله ابن كثير ويدل له الأثر المروي عن عيسى كما ذكره ابن كثير وغيره أنه قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وقد اشار تعالى إلى هذا الذي ذكرنا حيث قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته قاله ابن كثير وبثله قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن أي ومن رحمانيته لطفه بالطير وإمساكه اياها صافات وقابضات في جو السماء ومن أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى الرحمن علم القرآن إلى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم. فإن قيل كيف يمكن الجمع بين ما قررتهم وبين ما جاء في الدعاء المأثور من قوله صلى الله عليه وسلم رحمة الدنيا والآخرة ورحيمهما، فالظاهر في الجواب والله أعلم أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرنا، لكنه لا يختص بهم في الآخرة بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضاً. فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما لأن صلاته عليهم وصلاة ملائكته وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم في الدنيا وإن كانت سبب الرحمة في الآخرة أيضا وكذلك قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة بالرحيم الجار للضمير الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت سبب رحمة الآخرة أيضا والعلم عند الله تعالى وقوله مالك يوم الدين لم يبينه هنا وبينه في قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الآية والمراد بالدين في الآية الجزاء ومنه قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاء أعمالهم بالعدل قوله تعالى إياك نعبد أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله لأن معناها مركب من أمرين نفي وإثبات فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات والإثبات افراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو إياك وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة وفي المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصر وأشار إلى الإثبات منها بقوله نعبد وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلا في آيات أخرى، كقوله يا أيها الناس عبدوا ربكم وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وكقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فصرح بالإثبات بقوله أن اعبدوا الله وبالنفي بقوله واجتنبوا الطاغوت وكقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فصرح بالنفي منها بقوله فمن يكفر بالطاغوت وبالإثبات بقوله ويؤمن بالله وكقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وكقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وإياك نستعين أي لا نطلب العون إلا منك وحدك لأن الأمر كله بيدك وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة وإتيانه بقوله وإياك نستعين بعد قوله اياك نعبد فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة لأن غيره ليس بيده الأمر وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينا واضحا في آيات أخرى كقوله فاعبده وتوكل عليه الآية وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت الآية وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لم يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم وبين ذلك في موضع آخر بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته